إن تكفرو فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرو يرضى لكم ولا تزروا وزارة وزراء أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما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 والذين جتن بالطاعوت أيعبدوها وأنا أبو إلى الله وأنا أبو إلى الله لهم البشران فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب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 الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلك فسلكه وينابيع في الأرض ثم.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 شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسي قلوبهم من ذكر الله. في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَطِنَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 ك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.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 وَمَنْظَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَتَعْلَيْنَ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّلُ أَنفُسَهِينَ مَوْتِهَا اللَّهُ يَتَوَفَّلُ أَنفُسَهِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 الأولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميع لهم ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده ما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاعطِ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة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 ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما قَالَ إنما أوتيته على عل بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال هالذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أي يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين بل قد جاءت كآيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 قل أف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبط نعملك لئن أشركت ليحبط نعملك ولا تكونن من الخاسرين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 قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق في السماوات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 واشرقت الأرض بنور ربها ومضى الكتاب وجيء اب النبين والشهداء وجيء اب النبين والشهداء وقضى بينهم وقضى بينهن بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وهو أعلم بما يفعلون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 يَثْنُونَ عَلَيْكُمْ يَثْنُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِطَآء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّت كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل دخلوا أبواب جهنم، قيل دخلوا أبواب جهنم، ما خالدين فيها، خالدين فيها، فبئس مث والمتكبرين. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين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 وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.